لَم تَرَ إى الذي نَأوتُ نَصبًا مِنكِتاباب يُدَونَ إى كِتابابِ اللَّهِ لُحكَمَ بَْنَهُم ثَُّ ييتَوَلَّ فرَريقُ مِنهُم ثمَُّ يَيتَولَّ فَريقُم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 قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك, تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدِكَ الْ الخَيرُ إِكَ على كلُِّ شيءَيء قَد تُولجُ الليلى ف النَّهَار وَتُولجه النهار رَفِي الليْلِ وَتُخرِرجُ الحَيَّّ مِن المَيّةِ وَوتُخرِرجُ الْ المَيّةَ منِنَ الحَيّ وَتَررزقُ مَ تَشاء بِغَيْرِ حِس